بسم الله الرحمن الرحيم الف لا من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنوا وهم لا يفتنون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 الله لا أات وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله أغنى عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم ولن تجزي أحسن الذي كانوا يعملون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 انهم في الصالحين قنين الناس من يقول بِاللَّهِ بالله فاذا فِي في الله جعل فتنه الناس كعاد بالله ولا ان جاء نصر من ربك ليقول اننا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي قَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فَأَجْتَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الله أو ثادو وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغو عيم الله يرزق وعبدوه وشكره له إليه ترجعون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 قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن تخذت من دون الله أوثاناً مودت بينك في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضه وما أوكم النار ومأواكم النار قال إن مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وأتيناه أجوره في الدنيا وأتيناه أجوره في الدنيا وإن في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية بجزا من السماء بما كانوا يفسقون لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 واعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السدين وكانوا مستبصرين وقاهرون فيلعون و في العون وهامنا ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين كُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال ننظر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِي الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْلَعُونَ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 يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما جاءهم العذاب ولا يأتي منه دغتوا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن تجهل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 يا يفعلون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ترجعون والذين آمنوا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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وَهُوَ وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول الله، فإن لا الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء، ماء فأحياه الأرض من بعد موتها. لا يقولون الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة؟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 لياقفرو بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرم آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أفدى الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سهلنا وإن الله لا